الإجابة الصحيحة هي ألف هذه العلامة تمنع الجولان في هذا النهج للعربات المعدة لنقل البضائع والتي يتجاوز وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف يمكنني الدخول في هذا النهج لأن الشاحنة الخفيفة هي عربة معدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف